بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا اللَّهُ الَّذِينَ الله الذين صدقوا الكاذبين. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الكاذبين السَّيِّئَاتِ حسب الذين يعملون السيئات يَحْكُمُونَ ساء ما يحكمون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 ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بِأَعْلَمَ بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمَنُوا وليعلمن المنافقين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 وَلَمْ يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الْأَرْضِ فانظروا كيف بَدَأَ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الْآخِرَةَ إِنَّ الله على كل شيء قدير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 إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أَجْرَهُ في الدنيا وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لمن الصالحين وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَاديكُمُ الْمُنْكَرُ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 Lenunet genhu, ehe hu, idlem roeite hu, kenet min ebihim waga, ebihim zaara, wakalu, ega,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 وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان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 ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون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 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من تابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 ومن اغلب ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين